بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحابلات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبث إنكم لفي قول مختلف يؤفك له من أفك قتل الخراصون الذين هم في لكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين لما يهجمون وبالأسحارهم يستغفرون وفي أموالهم حب للسائل والمحروم وفي الأرض آيات دولسي وفي السماء رزقكم وما قالوا عليه فقالوا سلام وبشروه بغلام عليم فأقبلت المعته في صرة فصكت وجهها وقالت, وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم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 وجدنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير ضيّة من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، وفي موسى. ورسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجلون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو ظليم وفي أرسلنا عليهم. بل هم قوم طوض طاغون فتول عنهم سماء فدملون وبكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلفت الجن